سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارع ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبتوح وتقول الجبال كالعلم أنفوش فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية